أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما لتمش فو، مهما الأيام تتغير، منسيت شن طيب بالفطرة، عايش في الدنيا الفطرة، والفكره تخدني الفكره، والخير والشر فرو، وأنا مهما مفارق وفي قربت قلبي شجون الدنيا تهوى مفارق وتاهت وهشوم وفي الليل البارح بنسيت حين انام في النوم انا مهما كبرت صغير انا مهما عليت مش فوق مهما الايام تتغير ما نسيتش إن أنا مخلوق مخلوق طيب بالفطرة عايش في الدنيا الفطرة والفكرة تاخدني الفكرة والخير والشر فرو وأنا مهما وصلت مفارق وفي غربة قلبي شروع والدنيا هاتوه ومفارق ماتاها وتاري وشو وفايص الليل الغاري ما نسيتش ان انا مخلوع وفايص الليل الغاري ما القلب طيب بالفترة عايش في الدنيا الفترة والفكره تاخدني الفكره والخير والشر يفرق وانا مهما وصلت مفارق وفي غربة قلبي شرو الدنيا تهو مفارق بتر ده إن أنا أنا ده وتوها وشو وفعس الليل الغارق بنسيتش ان